يا عفوك يوم تصفيه الحساب عفوك يوم تصفيه الحساب يوم ما زرعنا في السنين يوم الحشر ده ولا معنى ذهاب اليوم في الدنيا وبكره راحلين يا عفوك يوم تصفيه الحساب يوم ما زرعنا في السنين يوم الحشر قرب ولا معنى ذهاب اليوم في الدنيا وبكره راحلين نجمع ذنوب ونرتجي عفو وثواب وعلى نصر ربينا مستعجلين تدرون ليه هماننا مثل السراب تدرون ليه النصر سيف الأولين الأولين أعمالهم وفق الكتاب داموا عليه وباعوا الدنيا بدين وحنا غفلنا بين ما لذ وطاب والنصر سيف ما يسله غافلين الأولين أعمالهم وفق الكتاب داموا عليه وباعوا الدنيا بدين وحنا غفرنا بين ما لذ وطاب والنصر سيف ما يسله غافلين نصبح على شوف انتهاكات وخراب ونمسي على دمع وتنهات ونين بصدورنا شين الذوب الهلهضاب وافعالنا والواقع رياح وطحين وعلى العيون من الفتن مثل الضباب ما عاد ندري من يسار ومن يمين بصدورنا شيء نذوب له الهضاب وفعاننا والواقع رياح وطحين وعلى العيون من الفتن مثل الضباب ما عاد ندري من يسار ومن يمين ما للضعيف إلا الدعاء لو ما إيجاب ما غيره إلا الشوف مكتوف اليدين الله زلزل تحت الأعداء التراب والطف ابن وحقا دماء المسلمين لله زلزل تحت الاعداء تراب والطف ابناء واحقن دماء المسلمين ندعيك يا قادر على جعل السحاب جيش لنصرة قلة المستضعفين اغرقهم بنوع من انواع العقاب غرق الغلام اللي يحسب النفطين لو ما عصى نوح النجابه في رحاب سفينته وانضامه في العمر حين لكنه اختار الخساره والذهاب اصنع بهم صنعك به انت المتين والأخذهم يا مجري سود الحجاب اخذ العجوز اللي بقت في الغابرين ذوقهم اللهم انواع العذاب اللي عثوا في ارضك من المفسدين والطف بمن لبسوا من التقوى ثياب عبادك المستهدفين المتقين تكالبت عليهم أنياب الذياب لغير عونك يا معين الصابرين والطف بمن لبسوا من التقوى ثياب عبادك المستهدفين المتقين تكالبت عليهم انياب الذياب ولغير عونك يا معين الصابرين من بينهم شيبه يعجزون الشباب من وظفته من طولها في الركعتين ومن بينهم عذرا بلا حجاب احجابها لفوا به الجرح المكين تصيح ماهو من الم ولا صواب تبغوا الحجاب اللي اخذوها المسعفين من بينهم شابه يعزون الشباب من وقفتها من طولها في الركعتين ومن بينهم عذرم تصيح حجاب احجابها لفوا به الجرح المكين تصيح ما هو من ألم ولا صواب تبغى الحجاب اللي خذوه المسعفين وطفل عن عيون أمها الثنتين غاب تبكيه عين وتلتفت لخيه عين من هول ما يجري لهم شاب الغراب يوسع حلمك وانت ما فوقك مدين أدعيك وأن تضرب حاله المصاب ومتكفي لك يا كرم لك